قال المصنف رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت إني لأخذة بجمام العطباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عوض الناقة وروى ابن مردوية من حديث صالح بن سهل عن عاصم الأحوال قال صالح بن الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديث السابق فيه ليث من أبي سليم وهو ضعيف قال شيخنا ضعيف وفيه أيضا شهر بن حوشب فيه ضعف وقال وثق انظر شهر بن حوشب وليث من أبي سليم نعم وراء بن مردوية نعم ورابد مردوية من حديث صالح بن سهل عن عاصم الأحول. من الأحول قال شيخنا الصواب سهيل. في الشعب سهيل صالح بن سهيل نعم. عن عاصم من الأحول قال حدثتني أم عمرين عن حدثتني أم عن عمها أنه كانت. أم عمرين عن عمها قال شيخنا مجهولان. أم عمر وعمها مجهولان نعم. أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله الحبلي هذا يشكلها شيخنا عن أبي عبد الرحمن الحبلي نعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي, الحبلي عن عبد الله بن عامر قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها تفرد به أحمد وهذا الإشناد قال شيخنا فيه ابن لهيعة نعم وهو لم يره هنا عن أحد العباد الثلاثة عبد الله بن إز المقري عبد الله بن مبارك وعبد الله من عبد الله بن وهب. نعم. ورواه عن هؤلاء مقبولا، أما عن غيرهم فلا ود من متابع. نعم. وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال أخي سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب حسن. قال شيخنا الأحاديث كلها في هذا ضعيفة. استه كلامه وهذا الأسناد فيه حيي ابن عبد الله فيه ضعف أيضا انظر حيي ابن عبد الله نعم زي زيد ولا زيد صدوق كثير لرسالها وقد هنا رابع على عن العنب نعم نعم صدوق اخترط جدا نعم بسهلنا فلم يميز حديثه فترك نعم نعم وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري حليا بن عبد الله نعم نعم من هو نعم قال ها جدا فلم يميز حديثه فترك نعم بعضهم لا يتكئ نعم هذا ريث نعم هذا ريث سليم شهر بن حوشب صدوقهم كثير الارسال والأوهام نعم قال شيخنا لحديث كلها في هذا ضعيفة لا صح نعم وقد روي عن ابن عباس أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال شيخنا سورة المائدة من آخر ما نسمى انتهى كلامه معلوم ان آيات اليوم أكملت لكم دينكم في المائدة، قد على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفه. قبل أن يموت بضعة وثمانين ليلة. نعم. وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب وبإسناده نحو رواية الترمذي، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وقال الحاكم أيضا. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن نصر قال قولي أعلم بحر بن نصر وفي نسخه يحيى ابن نظر في الشعب بحر بن نصر انظر مستدرك الحاكم أيضا وقال الحاكم أيضا وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرأ علي عبد الله بن وهب قال أخبرني أخبرني عن أبي صالح عن ابن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال حججت فدخل فدخلت علي أم عمر فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة فقلت نعم فقالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلايم فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخذجه ورواه ال... دخلت على عائشة عندك أم سماه فدخلت على عائشة ينظر الحمص في الحاكم له عائد قال الحاكم نعم <تصفيق> وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرأ علي عبد الله قرأ على عبد الله قال قرأ على عبد الله بن وهب أخبرني عن ابن صالح أخبرني معاوية بن صالح لا بس أخبرني ابن صالح نفس ومعاوية نعم عن أب الزاهرية عن جبير بن مخير قال حججت فدخلت على أم عمر فقالت لي على, على عائشة بحر بن مصر فدخلت على عائشة ولا على أم عمر فدخلت على ماذا وقالت لي يا جبير تقرأ المائدة فقلت نعم وقالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ورواه الإمام أحمد على ذلك ولذلك يعني ما يقال أنه لا يجوز نكاح الكتابية ليس بصحيح وجمهور الصحابة رضي الله عنهم لم يمنع من هذا وجمهور وجماهير واهد العلم أيضا على جواز نكاح الكتابي لأن جاء في المائدة والمائدة من آخر ملس الله عز وجل قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بشرط أن تكون محصنة والإحصان هنا بمعنى العفة لأن الإحصان يطلق ورار به النكاح الزاني المحصن غير الزاني البكر ويطلق رد به العفاف كما في آية المائدة نعم نعم صدوق يهم نعم شيب عبد الله المعافري صلوق نعم. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد وسألته عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن ورواه النسائي من حديث ابن مهدي. نعم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأعوام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله وللشهر الحرام وللهدية وللقلائد وللهدية وللقلائد ولا, ولا, ولا, ولا, ولا آم من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فصدوا ولا يجر منكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو نعيم بن حماد قال حدث حدثنا حدثنا أبي هذا حدثنا حدثنا نعيم بن حماد. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مسعر قال حدثني معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال عهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه وقال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال اذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم قال وحدثنا أحمد بن شنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين قال شيخنا ثبت في مسلم أن أمة سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس والماشطة تمشطها فقالت كفي فقالت يقول يا أيها الناس وقالت وأنا من الناس. نعم. فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي قال حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بدرية عن عكرمة عن ابن عباس قال أما مروه فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ الشام، إنها هنا تعود على من ابن أبي حاتم الذي روى السنة السابقة. فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي قال حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن إكرمة عن قال شيخنا بذيمة علي بن بذيمة. هكذا شكرها الشيخ انظر علي بن بذيمة نعم عن, عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا, إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر قال شيخنا هذا صحيح يعني كلام الحافظ الكثير صحيح فهذا الأثر يخالف القرآن كما سيأتي وعليه علامات الوضع انتهى كلامه نعم طيب حول وقال نعم. البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر قلت علي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل نعم تفضل <تصفيق> نعم ثقة النضوم والتشريع التشريع. وقوله فلم يبقى أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليا إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي ونزل قوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية وفي كون هذا عتاب النظر فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا ثم قد نشخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه هكذا فلم يصدر ولا فلم يرى وفي الشعب فلم يرى نعم نعم فلم يرى من أحد منهم خلافه وقوله عن علي أنه لم يعاتب لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم. نعم يقصد قوله عز وجل وما كان النبي وما كان النبي أن يكون ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يذخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة نعم وقال ابن جرير حدثني ما كان من... للنبي ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يذخن في الأرض نعم قال ابن جرير حدثني المسنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس قال قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وأمر فيه بأمره فكتب وأمره هكذا في الشعب وأمره نعم وأمره فيه بأمره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم عين حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نعم هذا لسند في محمد ولكنه مدلسنو لكنه صرح بالتحديث هو حديث حسن نعم. وهذا الحديث حديث عبر الحزب حديث عظيم وعليه بني كتاب ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين عن رب العالمين فيه الزكاه وفيه الصلوات وفيه الأركة في أنصبة الزكاة ومقدار الخارج هو حديث طويل نعم قوله تعالى أوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود وحكى ابن جارين من الإجماع على ذلك قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني العهود يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما, فرض وما حد في القرآن كله ولا تغذروا ولا تنكثوا. فلا. هذا الشام أفضل. فلا تغذروا. نعم. فلا تغذروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إلى قوله سوء الدار. وقال الضحاك أوفوا بالعقود. قال ما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم الفرائض من الحلال والحرام من الفرائض من الحلال والحرام أكرم شعب نعم نعم أن يوفوا بما أخذ الله أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من أن يوفوا أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام، وقال زيد بن أسلم أووفوا بالعقود، قال هي ستة عهد الله، قال شيخنا هذه منها وليست كلها، نعم، عهد الله وعقد الحريف وعقد الشرك. وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب. نعم. طيب نعم. وقال محمد بن كعب هي خمسة منها حلف الجاهلية وشرك وشركة المفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية أو بالعقود قال فهذا يدل على لجوم العقد وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور والحجة وخير قال شيخنا وخيار المجلس ثابت وليس في الآية حجة للمالكية والحنفية انتهى كرام وقال وفقه الله العقول تشمل الواجبات والمباحات فيجب الوفاء بها فمن دخل في الإسلام يجب عليه أن يفي بهذا فيقوم بأعمال الإسلام ويتجنب مناهيه انتهى كلامه والوفاء بالعهد حتى مع الكافر مطلوب قال الله عز وجل النبي عليه السلام وإما تخافن من قوم ثيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. سألت مع شخص عقل أنك عند الخروج من البيت إذا أفسدت شيئا تصلحه يجب عليك أن تفعل ذلك واجب وعدم الوفاء بهذا من صفات المنافقين أنك عاهدته على أمر ما مشروع أو مباح يعني جاء في الكتاب أو السنة أو من المباحات يجب عليك أن تفي بالعهد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا أمر مهم أيها الإخوة الوفاء بالعهد الناس اليوم يعني قل أن تجد رجلا يفي بالعهد أو يفي بالوعد يعطيك موعد قطيت على سيارتك صلح. صلح عليك الساعة الستة الساعة الستة لا يوجد ما بدأ فيها أصلا الصانع. الصانع الذي يسمع الحداد السباك النجار الكهربائي الساعة كذا انتهي ونجد اسبوع بعدها ولا ينتهي هذا غلط وللأسف الآن صار الناس يتحاكون بي الكفار وما يفعلونه في هذا الباب حتى يقول في روسيا لو قالت السادسة ولم تنتهي صنعته اتصل يقول لا تأتي السادسة وفي بلاد الكفار فهذا شيء مشين جدا في المسلم أن يكون كذلك ألا يفي بالعهد ألا يفي بالعقد لا يوجد هذا أبل هذا محرم نعم نعم نعم حلف الجاهليه لا لله حلف الله نعم نعم يفوض يعني الشخص يفوض شخص في العمل يشتركان واحد يكون هو القائم بهذا نعم نعم والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين على ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وفي لفظ آخر للبخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وهذا ثابت في الصحيحين خيار وهل هو خيار مجلس أم خيار كلام على خلاف والأظهر أنه خيار المجلس وليس خيار الكلام. بعض العلماء يحملون على الكلام أن إذا كانوا في مجلس واحد وتكلم في أمر ثم لم يقوم لأحدهما أن يرجع وهذا هو الصواب. أما إذا قام أحدهما ومشى خطوات فقد تم البيع. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ابتاع من أحد شيئا يعني اشترى مشى خطوات يعني حتى يثبت البيع فإذا قمت من المجلس خلاص لا يجد رد السلعة أبدا إلا إذا كان فيها عيب فأنت بالخيار إما أن تقبلها مع الأرش يعني قيمة المعيب وإما أن ترد هذه السلعة وإن لم يكن هناك خيار في المجلس أما ما فائدة خيار المجلس لك أن تختار. تقول من أعطني عليه السيارة وبعد أسبوع أرد عليك في خلال الأسبوع لك أن ترجع في البيع أما إذا يكونك خيار في المجلس وتم البيع ولو بالكلام ولو لم يدفع أي مليم من ثمن البيع فقد تم البيع لأنه سلعة وبائع ومشتري وقبول وإيجاب لا يلزم دفع الثمن ولا جزء, ولا جزء منه ولو باللسان تم البيع لا يوجد أبدا المخالفة في هذا وبعض الناس يبيع لشخص فإذا جاءت له بيع أخرى فإذا به يبيع كيف تبيع شيئا ليس ملكا لك الآن انتقل مجرد قلت دات وقال الآخر قبلته انتقل الملك منك إليه لو مات الآن يرثه أبنائه الذي اشترى هذا يرثه أبنائه إذا أردت أن ترجع يبيك لك يبيع لك المشتري من جديد وإن لم يكن دفع شيئا في الأول. نعم. No. والأسف هذا يعني عند السماسرة وبعض الملاك في مدن الكبرى يحكي بعض رجوع عجائب في هذا. يبيع وانتهى البيع وتم البيع ولكن لم يقبض شيئا أو عربونا فياتي شخص آخر بثمن أعلى فيبيع له. يصبح قد بيع بجرتي. ولياذ بالله نعم نعم يعني شخص باع عمارته باع بيته عنده عمارة باعها ولكن المشتري قال سأتيك بالثمن بعد شهر قال خلاص قبلت فجاء شخص آخر سابعة مثلا بخمسمائة ألف فجاء شخص آخر قال أعطيك ستمائة ألف قال خلاص هذه ستمائة ألف فيأتي الآخر على شكل هذه خمسمائة ألف يقول بعتها بستدع هذا لا يجوز هذا نعم وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع وليس هذا منافيا للزوم العقد بل هو من مقتضياته شرعا فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأعام هي الإبل والبقر والغنم. قاله أبو الحسن وقَتَادَةُ غير واحد. عندك أول نعم. نعم. قاله الحسن وقَتَادَةُ غير واحد. قال ابن جريج وكذلك هو عند العرب وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية. على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت نعم وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاء بالذال أخت الدال ذكاة الجنين يعني ذبحه ذكاة أمه فإذا نزل ميتا فإنه قد ذكي بهذا الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه أما إذا نزل حيا وأراد أن يذبحه فله أن يذبحه أما إذا نزل ميتا فهذا يؤكل لا مانع أبدا وذكاته ذكات أمه نعم وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق مجالد عن أبي الوداك جبير بن, نوفيل بن نوفل عن أبي سعيد قال أبي الوداك جبير بن نوفل في نسخة جبير ابن نوفل والصواب جبر ابن نوف نوف ليس نوفل هو صدوق يهم من الرابعة كذا قال شيخنا جبير ابن نوفل والصواب جبر ابن نوفن وهو صدوق يهم من الرابعة انظر جبر ابن نوف وهل يوجد جبير ابن نوفل انظر في السنة يا, كرم يا أكرم أبو داود والترمذي وابن ماجه هذا الحديث نعم نوف بدلام نعم جبر النوف بخيرا، فنعم، فا. الحمد لله، نعم، الفحص طبعا، نعم، صدقون يعني، نعم الفحص طبعا نعم صدقون نعم طريق مجالد عن أبي الوداك جبر بنوف عن أبي سعيد قال كل بنوف جبر بنوف هكذا قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشات في بطنها الجنين نلقيه أم نأكله فقال كلوه إن, إن شئتم فإن ذكاته ذكات أمه وقال الترمذي حديث حسن قال أبو داود تكلم على الشيخ الألباني صحيح داود. نعم صححه صحيحة بداود والحسنة صححه نعم قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه تفرد به أبو داود قال شيخنا الحديثان يشد بعضهما بعضا فيحل الجنين وذكاته ذكاة أمه انتهى كلامه نعم ماذا يوجد <تصفيق> وابن ماجه عن طريق من <تصفيق> هو هو ولدك نعم طيب في عند غير ابن ماجه ابو داوود الترمذي ما قال جبر بن نوف اسمه طيب غيره هذا الترمذي ترمذي نعم هو أبو الوداع الجبر النافه نعم نعم وقوله إلا ما يطلع عليكم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وقال قتاده يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلا لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب يعني منها فإنه حرام لا يمكن لا يمكن استدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال قال شيخنا والمعنى الأنعام كلها حلال إلا ما استثنئ انتهى كلامه وال الميتة معروفة والدم رحم الخنزير كل هذا محرم أكله وبيعه أو التعاون في هذا وما أهل لغير الله به والمنخنقة التي مات بسبب الخنق والموقوذة التي ضربت فماتت بسبب هذا الضرب والمتردية التي سقطت من أعلى فسطح أو نحو والنطيحة نطحتها أخرى فأماتتها وما أكل السبع الجزء الذي أغله السبع كل هذه محرمة لا تجوز وفي زماننا هذا في بعض بلدان الكفار يضربون البهيمة قبل أن تدفع على السكين حتى ولو كانوا أهل كتاب فهذه محرمة تعد موقودة يضربونها بمطالخ حديدية أو غير حديدية كبيرة على رأسها حتى يستطيعوا أن يدخلوها على على السكين. تموت أولا ثم تذبح على ذلك. ما ذلك يدعون الرفق بالحيوان يعني يذبح ميتا وهذا طلاوة يا رب الله. وأما ما يفعل في بعض بلاد المسلمين من أنه يقول باسم الله ويضغط على الزر فتدخل البهيمة على يعني سير فيه سكين فتذبح فالعلماء قالوا لبأس بهذا ولو سمى عليها جملة واحدة لا مانع اما اذا لم يسمي او جاء بجهاز تسجيل يسمي فهي محرمة لا تجوز بعض الشركات يريح نفسه يأتي بجهاز تسجيل وكلما اراد أن, ان يذبح الذي يريد ان يذبح هذه الاشياء يجعل الجهاز يقول بسم الله هذا لا يجوز ابدا هذا لا يجب أن يفتح لنا ولا مشاريكنا. وإنما الشخص نفسه الذي سادغت على الزر لكي تذبح أو تنحر هذه البهائم لا بد أن يسمى الله عز وجل. سواء ولا يتجوز إلا من مسلم الذي يفعل هذا إما مسلم أو كتابي. أما الملحد الشيوعي مثلا فإنه لا تجوز ذبيحته مطلقا. الذي تجوز ذبيحته المسلم أو الكتاب. وإذا سمى الكتابي اسم المسيح عليها فإنها مما لم يذكر عليه اسم الله فتكون محرمة أيضا ولو سمى عليها اسم الله عز وجل ولا قال باسم الله هذه للحسين فهذه أيضا محرمة أهل بها لغير الله حتى ولو سمى عليها اسم الله عز وجل فإنه تكون فإنها تكون محرمة وأما ما يفعله بعض طوائف التكفير والجهاديين من أنهم لا يكونوا إلا من عند جزار معين بحجة أن الجزارين عندهم كلهم كفار لا يسبون الدين أو كذا فهذا خطأ لأن الأصل في المسلم الإسلام والسنامة والفطرة فلا صح هذا أبدا وإنما يأتي الإنسان بأي جزار مسلم أو كتابي يأكل ذبيحتها يأكل ذبيحتها إلا ما سبق ذكره من عدم ذكر اسم الله عليها أو أنه أهل بها لغير الله أو أنها وقدت بعصى سيأتي معنا إن شاء الله في الفقه في الصيد أو أظن معنا في منه السلكين وسيأتي في عنبة الفقه بن قدام أيضا أن فرقا بين أن تضربها بحد فضل بحد المعراض أو السهم وبين أن تضربها بسنه يعني إذا ضربت بشيء ليس له سن أو مدبب وإنما ضربت بعرضه فماتت فهذه تعد موقودة كما سيأتي إن شاء الله معنا نعم نعم طالما أنه مسلم لا هذا من التكلف نعم لا لو نطحت وقبل أن تموت ذبحها لا بس والمتردية إذا وقعت في بئر فعقرها ولو في أي جزء من بدنها تجوز إذا لم يستطع الذبح في موضع الذبح أو النح أو إذا ند البعير يعني شرد فضربه في شيء من بدنه فهذا مستثنى ولكن الأصل هو النحر والذبح في موضع هو قطع البلعوم مع الوججين أو أحدهما هما في صفحتين العنق إما أن يقطع كليهما عند بعض علماء والأظهر أنه يكفي قطع واحد منهما مع البلعوم حتى يسيل الدم فلكن المتردية لو أنها مات لم تتحرك إلا حركة الموت فإنها ميت. ماتت أما إن أدركها فنحر فذبحها أو نحرها فتحركت حركة المذبوح فإنها حلال أما إذا تتحرك حتى بعدما نحرها فإنها ميتة لم تتحرك لأنها ميتة فلا يجوز أكله حينئذ نعم نعم وقوله تعالى غيرا. طيب طيب نقف هذه الآية وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم